بسم الله الرحمن كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ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 وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى 119. وهو على كل شيء قدير 110. فيه من شيء فحكمه إلى الله 111. الله ربي عليه توكلتم وإليه أنيب فاطر السماوات ولرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء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 شَرَعَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 119. ولا تتفرقوا فيه 110. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 111. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعضهم لفي شك منهم ريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وَقُلْ لَا آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْذِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَمَالُنَا وَلَكُمْ لكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والليه المصير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 أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 119. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 110. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 111. يا رزق من يا شا وهو القوي العزيز من كان يريد حر ثاخره ن زد له في حرثه ومن كان يريد حر فالدنيا نوته منها 7. وما له في الآخرة من نصيب 8. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله 9. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن 111. وإن الظالمين لهم عذاب نليل 112. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 119. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نذد له فيها حسنا إن الله غفور شكور فَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ 126. توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون 127. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من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 119. وهو بعباده خبير بصير 110. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي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 وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَأَغْلَالٍ هي شَأ يُسكنِ الّيا حَفََ والَّ رَوكِدَ على وَهرهِ إن فيِي ذكَلَ آات ان فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ نُيوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِمْ حِيص فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْنِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا وَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ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 119. وما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل 110. وتريهم مِنَ عليها خاشعين 111. من الذل وَقَالَ من طرف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 124. ومن يضلل الله فما له من سبيل 125. استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله 126. ما لكم من منه 117. وما لكم من نكير 118. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا 119. إن عليك إلا البلاغ 110. وإنا إذا اَنَّا مِنَّا رَحْمَةً فَرِحِ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَانِكُور لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يشاء ويهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ أَوْ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 118. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا